هُوَ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي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 غَثِي إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَأَيْمُ أَنْتَ عَن آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لا الا لم تنتهي لارجو منك واهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انك نبي حفييا وَأَعْتَذِرُ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَائِي رَبِّي شَقِيًّا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 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا